ثلاثة، استمع إلى الحوار الآتي، وقرأه، ثم تحدث عنه مع أصدقائك متى فرضة الصلاة؟ مسابقة المعلومات الإسلامية أهلا وسهلا بك، لنتعرف أولاً من أنت؟ اسمي أحمد، عمري ست عشرة سنة، أنا طالب في الثانوية شكرا جزيلا هيا بنا نبدأ الآن سنطرح السؤال الأول متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة على المسلمين في ليلة الإسراء والمعراج صحيح إذن لنسأل السؤال الثاني كم عدد الصلوات في اليوم؟ عددها خمس صلوات ونصلي خمس مرات في اليوم نعم هذا صحيح أيضا لنطرح السؤال الثالث كم عدد الركعات في صلاة العشاء؟ الفرض أربع ركعات والمجموع ثلاث عشرة ركعة نعم صحيح الآن السؤال الرابع ما هي الأعياد الدينية؟ الأعياد الدينية هي عيد الفطر وعيد الأضحى أحسنت الآن السؤال الأخير متى احتفلنا بعيد الأضحى؟ احتفلنا في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة هذا رائع Mümtaz, lüdina 6 soru ve 6 cevap doğru. O ya Ahmet. Şükran, jazilan.